ان بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م م ذلک لا ریب فيه ھدى للمتقین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 الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم واتركهم في ظلمات لا يبصرون فهم لا يرجعون او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت اللهم حيطهم بالكافرين لكاد البرق يختفوا بصارهم كلما الله لهم مشوفي وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله ذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير <تصفيق>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 أنتم <تصفيق> صادقين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 فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يظل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يظل به إلا الفاسقين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 للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا عِلْمَ لَنَا إلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدم أَنْبِئُهُم بِأَسْمَاءِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَاءِهِمْ قَالَ لَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ أَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ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 فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقل نهبتوا بعضكم لبعض عدو ولاكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمته فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قل نهبتوا منها جميعا بعضكم لقَلْ لب... نَهْبِطُ منها جَمِيعاً بعضكم ل لب... قلنا اهبطوا منها جميعا فاما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فانا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم محزنون <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يا بني إسرائيل اذكروا قل له منها جميعا فَإِمَّا يَأْتِينَكُم مِنِّي هُدَا فَمَا تَبِعَهُذَا يَفْلَأْ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا هُوَ لَا النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي ووفوا بعهدكم وإيايا فارهبوا وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أولا كافرين به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون واقموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين لتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم أنتم تترون الكتاب فلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين ظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا في وفبع يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضنتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا ينقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وَإِذْ جِئْنَاكُمْ من آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَذْبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَوْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ a <clears> 嗯 <throat> وَإِذْ وَاعَدْنَا موسى أبع لَيْلَةً ثم تخذم الْعِجْلَ من بعده وأآكم ظالمون ثم فنا عنكم من بعد ذلككم من بعد ذلككم علكم من بعد ذلك لاعلكم تشكون إض آطنا موسى الكتاب الفبالنا لاعلكم تدونون وإقال مووسال قوم هي قوم إنكم ظلمتمنفسكم بتخاضكم العجلةفت إ خير لكم عند بارريكم فتاب عكم إنه هو توورون وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الغمام وَأَنزَلْنَا الْمَاءَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ وَإِذْ قلتم يَا مُوسَى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصالقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبة ما رزقناكم وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا هذه القرية منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقلوا حطة سنزيد الْمُحْسِنِينَ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذين قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماع بما كانوا يفسقون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 مما تنبت الأرض من بق لها وقثائها وفمها وعدسها وبصالها قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ إِهْبْتُمْ إِصْرَافًا فَإِنَّ لَكُمْ مَسَالَتُمْ وَظْرَبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْجَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَظُرِمَتْ عَلَيْهِمُ الْمَوْتُ وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون <تكتبعين> <عصير>?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 وإذ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ توليتم من بعد بَعْدِ ذَلِكَ فَرَوْلَا فَأَذِنَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ من كُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فجعلناها نكلا لما بين يديها وما خلفها ومعباة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا وتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن نكون من الجاهلين قالوا اذع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر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 قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع اللونها تسر الناظرين قال دولنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه قال دولنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإن إشاء شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلون تثير الأرض ولا تسقي الحف مسلمة لا فيها قالوا الآن جئت بالحق ذبحها و ما که دو یافنون. و نبسط مرکم کارگاه. می تیم. دیر نمونت نه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کم کم لگو تاوتی چی کنگا اول مردو هست شروکا اول مردو هست شروکا وإذ قتلتم نَفْسًا فدارأتم فيها والله مخرجوا مما كنتم تكتمون فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قصد قلوبكم من بعد ذلك فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ وشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشنقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشد الله وما الله بغافل عما تعمل افتطمعون ان يؤمنون لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا واذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا <تصفيق> أو لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا ماني وإنهم إلا يظنون وويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عيد الله ليشتروا به ثمانا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلا يخلف الله عهده تقولون الله ما لا تعلمون فلا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا أمنوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون يا بني إسرائيل وإذا أخذنا مثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقموا الصلاة وقيموا الصلاة وعدوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذا خذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم لا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم سرى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون بعض. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزيون في الحياة الدنيا ويوم القيامة ردون إلى شد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة أولئك الذين, اشتروا... أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون لا ينصرون لا أوليس من شيء تومي صفاهم ولاهم ينصرون. إذا ناشد وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ وَقَفَّنَا بِمَعْدِيهِ ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينة ثويدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا وقالوا قلوبنا غلف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 وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ مؤمنين قل إن كَانَتْ كانت الدَّارُ الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموتى إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بمن قدمت أيديهم والله بالظالمين ولا تجدن لهم الناس على حياته ومن الذين اشركوا يود أحدهم لا يعمر ألف سنة وما هو بموزح زحيه من العذاب أي عمر والله بصير بما يعملون والمن كان عدوا لجبريل فإنه نزله ولا قلبك بإذن الله مصدقا لما بين آديه وهدوا وشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسوله وجبريلس ومكنا فإن الله عدو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 لو كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمَا مَن وَاتَّقَى لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَائِنَا وَقُولُوا ظَنًّا وَاسْمَعُوا لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ من خَيْرٍ من رَّبِّكُمْ والله يختص بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ والله ذُو الْفَضْلِ العظيم.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 ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تمين لهم الحق فعفوا واصفعوا حتى يأتي الله بِأَمْرِهِ إن الله على كل شيء قدير واقموا الصَّلَاةَ واتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله والله بما تعملون خبير إن الله بما تعملون خبير بصير. إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هدن ونصارى تلك مانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلا من أسلم وجهه إلى الله وهو محسن فله أجره. فلا من أسلم, وهو. من أسلم وجهه إلى الأجر وقالوا كونوا هدن ونصارى تهتدوا قل بإنه لي وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان يهودا ونصارى تلك مانيهم قل إن كنتم صادقين ملا من اسلم وجه وجهه الى الله وهو محسن وجهه الى الله تشني؟ من اسلم وجهه الى الله وهو لله فلا من أسلم وجهه لله وهو محسنٌ فله أجره عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَ النَّصَارَىٰ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتَلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَقْتَلِف ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه وسعى في خراب هؤلاء كما كان لهم من يدخلها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمضرب فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل لهما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن ف وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله وتأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم ينقنون إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصار حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولين اتبعت أهواءهم بعد, بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون بناءهم الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفونه الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفسنا عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربهم بكلمات فتم ما هُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ مَا مَا قَالَ وَمِن دُّرِيَّةٍ قَالَ لَا يَنَا الْوَحْدَةُ الْوَالِي مِنْ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَاهُ وَاتَّخِذُوا مِمَّنْ قَامَ إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَاهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلَ أَنْطَهِ رَابِعِيَ الْطَّائِفِينَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ من مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَمَتّعُوهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَصْلِهِ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنتَ ربنا الْعَلِيمُ رَبَّنَا لك مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ أمة مسلمة لك مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وتب علي إنا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يسلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويذكيهم إنك أنت العزيز الحكيم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 إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ قَالُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تِلْكَ أُمَّتٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا كُونُوا هُدًى أَوْ نَصَارَةً تَهْتَدُوا قُلْ بَلِ الْمِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى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 فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سبغة الله ومن أحسن من الله سبغة ونحن له عابد قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلص أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسعاق وياقوب والأسباط وكانوا هدن ونصارى قل أأنت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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المطلوب عليهم ولا الله اللين هل تنظر صليمان؟ نعم بحق نعم هل تنظر بقيمة؟ هل تنظر بقيمة؟ نعم نعم شهر يبقى مزواني مرقوى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 أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس ما يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمن يخدعون الله والذين آمن وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون من الناس ما يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمن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 أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَت تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الذي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون سم هكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصوائق حذر الموت والله محيط بالكافر يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وَإِذَا أُذِّنَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 وَادْعُوْهُ أَهْدَائِكُمْ مَا عَدُوِّ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا فَتَقُوْنَ النَّارَ الَّتِي فَتَقُوْنَ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعْدَتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تحتها الأنهار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 العليم الحكيم قال يا آدم أنبأهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تبتمون وإذ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لآدم فَسَجَدُوا إلا إبليس أَبَى والسكبر وكان من الْكَافِرِينَ وقلنا يا آدم اسْكُنْ أَنْتَ وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تَقْرَبَا هذه الشجرة فتكون من الظَّالِمِينَ فعزلهم الشَّيْطَانُ عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إله فتلقى آدم من ربه كلمات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 وقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وَارْكَعُوا مع الرَّاكِعِينَ أَتَعْمُرُونَ الناس بِالْبِرِّ وتنسون أَنفُسَكُمْ وأنتم تتلون الكتاب أفلا تاقل وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وإنها لَكَبِيرَةٌ إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا رَبِّهِمْ وأنهم إليه راجعون يا بني نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وتقولون من لا تنزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعا ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون إسرائيل تذكرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين ادينا موتر زبون اروح ام برا بتيك شو بتيك تقو يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبلوا منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فنجيناكم وأضرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى ليلة ثم التخطب من ثم بعده وأموت مظلوم ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم للرجل فتوبوا إلى بارئكم فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم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 الله سر اعراف وإذ استسقى موسى لِقَوْمِهِ فقل نظر بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قَدْ عَلِمَ كل أناس مشربهم كلوا أشربوا من رزق اللَّهِ ولا تعثوا في الأرض مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا موسى لن نصبر على ضعام واحد فادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال, أتستبدل... قال أتستبدلون؟ قال هنا الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصر فإن لكم ما سعَلتم وضربت عليهم الظلة والمسكة وباء بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصار والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا, وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وَإِذْ خَدْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فوقكم الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ من بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لما بين يديها وما خلفها وَمَوْعِظَةً للمتقين وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا يقول إنها بقرة لا فارز ولا بكر أوان بين ذلك ففعل ما تؤمر قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاق لونها تسر الناظر قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول قال يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرف مسلمة لا شيء فيها قال الآجت بالحق فذبحها وما كانوا يفعلون وإن قتلتم نفسا فدارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوهم ببعضها كذلك يحي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تاقل ثم قصت قلوبكم من بار ذلك فهي كالحجارة أو شد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون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 وبالوالدين إحسانا وذي القرب واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذا خذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم وسارة فادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتعملون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب وما اللهم غافلين عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا بالآخرة. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخففونهم العذاب ولاهم ينصرون.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 وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنت الله على الكافرين بئس به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن يرزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباء بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وَإِذَا قيل لهم آبِنُ بِمَا أُنْزِلَ اللَّهُمْ قَالُوا نُعْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَقْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصْنِعُ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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا في وَأَطَعْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِزَّةَ وَالْبَأْسَ مَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَالْأَنَاكَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن رَّدِّ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَالِحِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بالظالمين.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 قل من كان عدو لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهد وبشرى للمؤمنين من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو ولقد أنزلنا إليك آيات وما يقر بها إلا الفاسقون أب كل ما عاهدوا أحدا نبذهم فريق منهم بل أترهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله ورأى ظهورهم كأنهم لا يعلمون والتبع ما تطل الشياطين ولا ملك سليمان والتبع ما تطلب الشياطين ولا ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر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 وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سعل موسى من قبل وما يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا أسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فعفوا واسفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لي يدخل الجنة إلا من كان هدى أو نصارى نعم نعم نعم نعم نعم نعم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 وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يترون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم مما منع بساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خال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 إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسعل أن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولا إن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتينه الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم يا بني, إسراء يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي نمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولاهم ينصر وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فاتمه قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال وحده الظالمين وإذ جعل البيت مثابة للناس وأمن واتخذ من مقام إبراهيم مصلا وعاهدنا إلى إبراهيم وسمع إلى أن طهر بيتنا الطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا ورزق أهله وإذا قال إبراهيم هذا بلدا آمنا ورزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر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 وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أمة مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ العزيز ومن يرغب عم التي إبراهيم إلا من سفح نفسه ولقد استفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالح وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصابها إبراهيم بنيه ويأقبل يا بني يا إن الله استفأ لكم الدين فلا تموتون إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يا الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلههم واحدا ونحن له مسلمون تلك أمم قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون بورة شيخة أتك شيخة ماشينات شين ياهو شيخ لالي شيخ لالي شيخ لالي وليماشي مواجيتي كنالي وقالوا كونوا هدى نصارا تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وإسحاق وياقوب والأسباط وما, والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإن في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عبد قل في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن لهم مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وياقوم والأسباط كانوا هود أو نصارى قل أأنتم أعلم أمن له ومن أظلم ممن كتم شهادة عندهم إلى الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسعلون عما كانوا يعملون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 ولأني أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعون قبلتك وما أنت بتبع قبلتهم وما بعضهم بتبع قبلت بعض ولئن تبعته هم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتينهم الكتاب يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم وإن فريق منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فسبق الخيرات أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث قرشت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله مغافل عما تعملون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 كما أرسلنا فيكم رسولا منكم ما لكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم, ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكون تعلم فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن ولا تقوموا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم المصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون ولا عليهم صلوات من ربهم ورحمة وملائكتهم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو يعتمر فلا جناح عليه إن يطوف بهما ومن تطوى خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعين إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوبوا عليهم وعن التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخففوا أنه نذابوا ولا هم ينذروا وإلهكم إله الواحد لا إله إِلَّا هُوَ الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنسى لله من السماء مما إن فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخل بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا لهم كحب الله والذين آمنوا وشدوا حبا لله ولو ير الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورعبوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فلتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حصرات عليهم وما هم بخارجين من النار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 ومثل الذين كفروا كمثل الذي يناق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقل يا, يا أيها الذين آمنوا كل من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبد إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن استر غير باغ ولا عاد فلا يثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمان قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الظلد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 ليس البر أن تولهم وجهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين وأت المال على حبه ذو القرب والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البعص أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا قُتِبَ عليكم القصاص وفي القتلى الحُرُّ بالحُرِّ والعَبْدُ بالعَبْدِ والأُمَّثَةَ بالأُمَّثَةَ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَالدِّباعُ بالمعروفِ وأداءٌ إليهِ بإحسان ذلك تخفيف من ربيكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصص حياة قل للألباب لعلك تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير للوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا للمتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليهم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثما عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقن أياما معدودات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 ومن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مَرِيضًا ولا سفر فعدة من أيام أخر يريد يُرِيدُ بكم بِكُمُ ولا يريد بكم بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا العدة ولتكبروا وَلِتُكَبِّرُوا على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سعى لك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم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 يتقون ولا تأكلوا أموالهم بينكم بالباطل وتدنو ولا تأكلوا أموالهم بينكم ولا تأكلوا أموالهم بينكم أموالهم أموالكم أموال تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله يدهل الناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموال ولا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألون عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله وعلم أن الله سميع ونعلم ذا الذي يقرض الله قرض حسن وقاتلوا في سبيل الله وعلموا أن الله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأمد أتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله وعلموا أن الله سميع عليم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب الموتدين واقتلوهم حيث سقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتن أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافر فإن انتهوا فإن الله أفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بشعر الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرومات قصص فمن اعتدى عليكم فاتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تنقوا بأيديكم إلى التهلكة واحسنوا إن الله يحب المحسن وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحسرتم فما سيسر من الهادي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهادي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما سيسر من الهادي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجأتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهلهم حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد يقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا, ولا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزود فإن خير الزاد التقوى واتقون يا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله, فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الله ثم عفيضوا من حيث أفض الناس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 واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه فلا عليه لمن اتقى واتقوا الله وعلموا أنكم إليه تهشر ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو على الدلخصة وإذا تولى سعى في الأرض ليفزل فيها ويهلك الهرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشير نفسهم <تصح> طغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم أدو مبين فإن من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ذلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سلامة بشي فَالْبَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آَتَيْنَاهُمْ مِنْ آِيَكِ مِنْ دُّهِنَا وَمَنْ يُبَدِّ الرِّعْمَةُ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِدٌ عِقَابٌ زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يغلق يامك وَاللَّهُ مِنْ يَجَاءُ مِنْ حِسَابٌ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبي م وأنزل معهم الكتاب بالحق ليهكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهذا الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم ما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزل حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسعلون كماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والقربين واليتام والمساكين ومن السبل وما تفعل من خير فإن الله به علم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شيء يرون لكم والله يعلم و لا تعلمون والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسعلون كان الشهر الحرام من قتال فيه قل قتال فيه كبير وصدون عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم من دينكم من استطاع ومن يرتد منكم من دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك النار النارهم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجمعوا هدوا في سبين الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور الرحيم يسعلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسعلونك ماذا ينفقون قل اللعفو. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسعلونك عن اليتام قل إصلاح لهم خير وإن تخالطهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسعلون كان المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يتهرن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إساءكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتوا مقدم لأنفسكم واتقوا الله وتق الله وعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله غرزة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يواخذكم الله باللغم في أيمانكم ولكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم الله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن أعزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ ولا يحل لهن أن يكتبن ما خلق الله في أرحمهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إفلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فيمساكم بمعروف أو تسريهم بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أعتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله فإن خفتم, يقيم حدود فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليه ما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم ظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهم أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلم وإذا طلقتم النساء وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا وما يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا فاذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة به. واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فلا تعزلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا طرازوا بنهن وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ منكم يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ۚ وَيَرْزُقْهُ والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يطم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تقلف نفس إلا بسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود لهم بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا أن تراض منهما وتشاغر فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضع أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم بآتيتم بالمعروف وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ يتوفون منكم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنانتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا أقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله وأعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه وأعلموا أن الله غفور حليم ولا جناح عليكم لا جنى حالكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريزة ومطعوهن على الموسئ قدره وعلى المقتر قدره بدعم بالمعروف حقا على المهسنين وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريزة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده أقدت النكاح وأن تعفوا, وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون حافظ حافظوا على الصلوات والصلات الوسطى وقوم لله قانت فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم, فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجهم وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله مازيز حكم وللمطلقات متاعوا بالمعروف حقا للمتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم داقلون انظر إلى الذين خرجوا من ديارهم هم ألواف حوّه هم حذر الموت فقال لهم الله موت ثم أحيأهم إن الله لذو فضل الناس إن الله الذي فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله وعلم أن الله سميع ليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له ضعفا كثيرة والله يقبض يبسط إليه ترجعون ألم ترى إلى من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قال للنبي لهم مباصلهنا لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل نسيت من كتب عليكم القتال وان لا تقاتلوا قال وما لنا ان لا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تملوا الا قليلا منهم والله عليهم بالظالمين الو وش شارب بارك نبوتهم توذا بركاته شارب كذا ماشي وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن حق بالملك منه ولم يؤتى سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم الطابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك ألوث وألوهارون تحمله الملائكة إن في ذلك لا لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصلت غلوت بالجنود قال إن الله مبتلك بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معهم قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله واللهما الصابر ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافر فهزموهم بإذن الله وقتل جاود جالوت واته الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء وَلَوْ لَا دَفُوا اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ الأرض ولكن وَلَكِنَّ اللَّهَ مُّ فَضْلٍ عَلَى الْعَلَمِينَ الله نتروها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم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 رَؤُوفٌ رَحِيمٌ قَدْ نَرَى تَقَلْبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَايِ فَلَنْ وَلِيَ أَنْكَرْ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِ وَجْهِكَ شَطْرَ الْمَسِدِ الْحَرَامِ وَحِيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلِ وَجْهَكُمْ شَطْرَ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمُ مَا الَّذَا بِغَافِلٍ عَمَّا يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبين قبلتك وما أنت بتابعين قبلتهم وما بعضهم بتابعين قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتبون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخ أينما اينما تكون يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فوالوجهك شطر المسجد الحرام وإنه لالحق من ربك وما الله بغافل عما يعملون ومن حيث خرجت فوالوجهك شطر المسجد الحرام وإنه لالحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فوالوجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا شتره شطره لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ونعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يثلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقوتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولا كلا تشعرون ولنبل ونكون بشئ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا صابتهم صيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون ولاك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ولاكهم المهتدون إن الصفاء والمروة من شعائر الله فمن حج البيت وعتمر فر جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعن إلا الذين تابوا وأصنحوا وبيّنوا فأولئك أتوب عليهم وأن التواب الرحيم يا أيها الذين وانا التواب الرحيم إلا الذين تابوا أصلحوا وبيّنوا فأولئك أتوب عليهم وانا التواب الرحيم وإلهكم إله واحد وإلهكم <تصفيق> إله إلا الذين تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا على التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِيرٍ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يخفف عَنْهُمُ العذاب ولا هم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 دون الله آدادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا يوم الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لأن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبروا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كل من في الأرض حلال طيب ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم السوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم آمنوا وإذا قيل لهم آمنوا بما أن وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا مل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 يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقوناكم أشكرون الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ونحم الخنزير وما أهل به لغير الله وما يضطر غير باغ ولا عاد فلا يثم علي إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينة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 نَبِيٍّ آخِذِينَ مِيثَاقُهُمْ وَالصَّابِرِينَ فِي الْمَكَايِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شيء فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وأداء, وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكُمْ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حاضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موسي جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم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 يعني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدوا وحل لكم ليلة الصيام رفثوا إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعافى عنكم فالآن باشروهن وابتووا ما كتب الله لكم وكنوا واشرموا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسرعي الفجر. ثم تموا الصيام إلى الليل ولا تباشرهن وأنتم معكفون في المساجد ذلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقونها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 فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلهم حتى لا تكون فدنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات القصاص ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله وعلموا أنكم وعلموا أن الله وعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تنقوا بأيديكم لتهلوكات وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وعليقين <تصفيق> تنادي أشتر مشكل نعم إن الله يحب المحسنين وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي بحلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فما تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي ولا تحلق رؤوس استيسر من الهدي تفضل <تصفيق> تجيبي بقينا هذه من الهدي فما لم يجد فصيام ثلاث أيام في الحج وسبعة رجعتم تلك ذلك لمن لم يكن حاضر المسجد الحرام تلقوا الله وعلموا أن الله شديد العقاب الحج شهر معلومة فما فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسنق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى والتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفة فاذكروا الله عند المشعر الحرم واذكرواه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفضوا من حيث أفضى الناس وسوفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم أباءكم وشد ذكره فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاقه ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب لهم نصيب مما كسبوا الله السير والحساب الله يا من معدودات فمن تعجل في يومه فلا عليه. ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله وعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو لد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والناس والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهد ومن الناس من يشهي نفسه ابتغاء مرضات الله و الله رؤوف بالعباد رکوزه سری؟ نه. يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زلنتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام إنك توقضي الأم وإلى الله ترجع الأمور سلبني إسرائيل كما تيناهم من آيات بين ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا وأسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا, والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس سمت واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومذيرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلاف فيه وما اختلاف فيه للذين هم من بعد ما جاءتهم البيات من بعد ما جاءتهم البيات بيا بينهم فهد الله الذين آمنوا لمختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء وإصرار مستقيم نبص كام كار أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلسلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب متى نصر الله على إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كطب عليكم القتال وهو كره لكم عساء تكره تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون أصول سابر أصول سابر الون كان و كان يسألونك عن الشهر الحرام, عن الشهر الحرام القتال فيه. قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام اللَّهِ أهلي بِهِ أكبر الْحَرَامِ الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون أَكْبَرُ حتى الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يردوكم عن دينكم ومن يرتدم منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمال في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار فيها خالدون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 فإخوانكم الله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكح المشرك حتى يؤمن ولا أما تؤمن خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ولاك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الم وال... ولاك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الموفرة يدعو إلى الجنة والمغفرة بيثناء. أولئك يدعو أولئك يدعون إلى النار والله يدع إلى الجنة والمغفرة بإذنه وَيُبَيِّنُ آياته لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يتذكرون وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المحيظ قُلْ هُوَ أذن فعتزلوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ولا تقربوهن حتى يطهرن فَإِذَا تطهرن فأتوهن من حيث أَمَرَكُمُ الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم الناشط وقدموا واتقوا الله وعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم وانتبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع العلم لا يواخذكم الله باللغم في أيمانكم ولكن يواخذكم بما قطموا الأيمان ولكن لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يقولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاو فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن فلا فتقروا ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحمهن إن كن يؤمن اللّه وَاليومِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِهِنَّ فِي ذَلِكَ نَرَادُ وَإِصْنَحَ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف وَلِالرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ